طلع البذر علينا من ثنيات القادة وجب شكر علينا ما دعا لله داع المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير